الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وله نستمع للقراءه في باب من ابواب كتاب الموطا للإمام مالك رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وغلوه ومران ربنا الله تبارك وتعالى ما هو انا من الذي قبل الله يا نعم <تصفيق> وحسسني عمالهم أن يحيى بسرعهم أنه ربما اقتربوا صلاة من صلاة العصر فلقي رجبا نبيه لناصر وقال وما ما حرست عن صلاة العصر فذكره الرجل قضى من قس وقال وما قصفت قال يحيى قال مالك ويقال بكل شيء وبارهم والوحسين وحددني عن مالك عن جحيب سعيد أنه لا يرغل من المصفية ليصد الصلاة وما فاته وقتها وما فاته من وقتها عام أو أفضل من أهله ومالك قال يحياء قال مالك من أزلت الوقت وهو في سبري فأخر الصلاة ثانيا أو نفسيا حتى قدم على الآله أنه إن كان قدم على الآله وهو بالرقد فيصلي صلاة المقيم وإن كان قدم فقد ذهب الوقت فيصلي صلاة المتاجر لأنه إنما مثل الذي كان عليه قال المالك وهذا النهو الذي أتبت عليه الناس وأهل الإنس بلدنا وقال مالك الشبه الهمر التذيب النوري فإذا ألابت من قمرة فقد وجبت سرطة الإشاء وقرجت وقرجت من وقت النوري وحددني عماره النائل أن عبد الله بن عمر قومي عليه فذهب أعضل فلم يقلص أعضل فأمارك فذلك لما نرى الله أعلم أن الوقت قد فَأَمَّا مَنْ أَفَارَ بِالْرَفْدِ فَإِنَّهُ مِنْ خَلِّكِينَ <تصفيق> قال رحمه الله باب جامع الوقوت حدثني يحيي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وطر أهله وماله نعم هذا الحديث رواه عبيد الله بيحيى عن أبيه يحيى بن يحيى ليسي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما اتر أهله ما له آه هذا الحديث في فضل صلاة العصر وصلاة العصر فضائلها كثيرة وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها قال تعالى وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانيتين والصلاة الوسطى هي العصر كما جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن أمر الله بالمحافظة على الصلوات كلها امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على وجه الخصوص. ولا شك أن ذكر الخاص بعد العام يعني عطف الخاص على العام يدل على أن هذا الخاص له مزية بالإفراد قال حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى فأمر بالمحافظة على الصلوات كلها ثم قال والصلاة الوسطى وهذا له نظائر في قرآن والسنة أما في القرآن قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال مع أن جبريل وميكال من جملة الملائكة فخصهم خصهم بالذكر لأنه لأنهم لهم مزيد فكأنه قال من كان عدوا لله وملائكته وخاصة جبريل وميكال فإن الله عدون للكافر وأما في السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وهذا من جملة خصال التقوى المعمور بها في قوله اتق الله هذا كافر فكأنه قال اتق الله حيثما كنت لا سيما هذه الخصال من التقوى حافظ عليها أكثر وهي واتبع السيئات نعم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلقنا طيب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل صلاة العصر أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أسأل الله إرزقنا وإياكم روية الله في الجنة قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ولا يرى أحد ربه في الجنة إلا إذا مات على التوحيد إذا مات على التوحيد يرى الله يدخل الجنة أولا ثم يفوز برؤية الله في الجنة قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيته يعني هل ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرى الهلال حتى يرى البدر يوم خمساشر واربع طاشر لا حاجة إلى أن ينضم شخص إلى شخص حتى يرى القمر ليلة البدر بل كل إنسان يراه بمفرده من غير أن ينضم إلى آخر بخلاف الهلال وحي يقول لك شايفه وينه فينضم بعضهم إلى بعض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة, ليلة البدر هل تضامون في رؤيته لخفائه لا المطشش يشوف شنو يشوف القمر ليلة البدر واضحا جلي. ثم قال وهو موضع الشاهد في فضل صلاة العصر قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وأخرى قبل طلوعها ففعلوا من أراد أن يرى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة يكون من أجل الجنة ويفوز برؤية الله يوم القيامة فليحافظ على هاتين الصلاتين إلا أن العصر أكثر فضائل من صلاة الفجر لكن ليس في الصلوات في الفضل والمنزلة مثل العصر والفجر قال تعالى في الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة على أبواب المساجد صلاة الفجر بعدد الحصى ويقولون ويدعون يدعون الله فيقولون اللهم مغفر, اللهم مغفر لهم اللهم مغفر لهم حتى يفرقوا من صلاة الفجر فإذا فرقوا وتفرقوا قال الله وهو ينادي على ملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم فيرجعون إلى بيوتهم مغفورا لهم هذه فضاء العظيمة يقول في هذا الحديث الذي تفوت صلاة العصر هل معنى تفوته في جماعة ويذف صلاة العصر في الوقت لكن تكون فاتته الجماعة يحتمل او المراد تفوته بمعنى يعني يفوته الوقت المختار يحتمل الاحتمال الثالث تفوته صلاة العصر بمعنى لا يغفل عنها ولا ينتبه لها ويتكاسل عنها حتى تغرب الشمس <تصفيق> هذه كم وجوه من الاحتمال تفوته بمعنى في جماع يفوته الوقت المختار ويدركها في اخر الوقت الضروري او يدركها في الوقت الضروري ويحتمل تفوته بمعنى بالقلية والذي يظهر من سياق الحديث ان معنى تفوته يعني تفوته بالقلية بحيث انه يؤدئ بعد غروب الشمس ويحتمل ايضا انها تفوته الجماعة لكن الاحتمال الاول اظهر لان الذي فاتته في جماعة لا شك انه فرط وفوت خيرا كثيرا لكن ليس من المناسب ان يقال غتر اهله وماله يعني فقد اهله وماله كأنه اهله, وما اهله وماله كانوا في في سيارة وهلكوا جميعا فاجتمع عليه اجتمع عليه امران اولا المصيبة بفقدهم ثم الثأر لهم لا سيما اذا قتلهم معتدي وقضى عليهم كل على كل حال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين عظم المصيبة بتفويت صلاة العصر إما في جماعة وإما بالكلية والذي يظهر مما ذكر في السياق أنه تفوت بالكلية لأن الذي فاتته بالكلية والعياذ بالله هذا على خطر عظيم إذا كان عاقلا قادرا على أن يصلي فإنه ليس له أن يفوت صلاة حتى يخرج وقته بل قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد برئت منه ذمة الله وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأن موتر أهله وماله في هذا الحد وهذا كله عيد شديد نسأل الله عز وجل يعافي المسلمين من ترك ما أوجب الله ف هذا الحديث يدل على فوائد الفائدة الأولى فضل أداء صلاة العصر في جماعة في الوقت فضل أداء صلاة العصر في الوقت لأنه إذا أدها في وقتها فإنه يصليها في جماعة ولابد وفيه بيان الوعيد الشديد في حق من فوت صلاة العصر وأنه تبرأ منه ذمة الله حتى ذهب طوائف من الفقهاء أن من فوتا حتى خرج وقتها عامدا فإنه يكفر بالله عزهر اي شخص عنده سؤال بعدين قال وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد ان عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجل لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت والتطفيف أصله في الوزن وهو النقص من الموزون شيء الذي تريد أن تزنه تنقص منه كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم او وزنوهم يخسروا هو اذا اخذ ياخذ كابل يقول لك عشر ارطال ممتاز عشر واذا كان للناس جعلها تسعة ونص. يعمل للميزان كذلك والميزان يحتاج لزياد فهو يعمله هذا التطفيف شائع عند الناس اليوم وعمر رضي الله عنه قال في الرجل الذي تخلف عن صلاة وحبس عن صلاة العصر بعذر فقال قد طففت طففت يعني نقصت في الأجر والثواب أو, طفف أو طففت يعني تركت ما أوجب الله عليك لأن توفية الوزن واجب فطففت بمعنى فرطت في الواجب على كل حال هذا ايضا فيه وعيد كلام عمر رضي الله عنه يدل على ان من تخلف عن صلاة العصر ولم يؤدها في وقتها المختار او في الجماعة فقد فرط تفريطا ظاهرا وهذا اذا كان مع العذر فكيف من تخلف عنها بغير العذر قال بعض العلماء يحتمل ان عمر لم يعذره بالعذر الذي أبداه لأنه ليس من العذر المناسب بعض الناس يقول لك والله الدكان الزبائن كانوا كتار أحبيت كذا أفوت وكان عندي خالي وجلس إلي وما أحبت ذهاب إلى المسجد حتى ذهب أما من له عذر شرعي فهذا لا حرج نعم قال وحدثني عن قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف يعني كمال ونقص وحدثني عن عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله هذا من كلام يحيى ابن سعيد العنصار رحمه الله إن المصلي ليصلي ويحسب أنه ما فاته إلا الوقت يعني لم يؤديها في الوقت المختار والوقت المطلوب ولما فاته من وقته أعظم مما فاته من أهله لو أن إنسان فقد أهله فقد أهله وفقد شيئا من ماله لكان ذلك أهوا عليه من أن تفوته الصلاة لأن فوات الصلاة لا ينجبر والمال والأهل يجبرون والله سبحانه وتعالى جعل من كل شيء خلفا إلا الأجر والثواب الذي يفوت على العبد لا سيما في أمر الصلاة فإنه ليس له جبر وليس له وفاء نعم قرأ قال يحيى ادرك الوقت في ذلك فاخر الصلاة ثانياً او نافلة حتى قدمه على ذلك انه اذا قدم على اهل وهو في وقته نعم اذا كان اكمل هذا هو المعروف مذهب مالك رحمه الله أن المسافر اذا قدم الى اهله وقد بقي من وقت الصلاة شيء فليصلها صلاه المقيم يعني شخص فأدرك الظهر مثلا وهو مساف يصليها قصرا فلما حان وقت العصر دخل وصل إلى بلده التي فيها أهله وماله يصلي صلاة المقيم حتى لو بقي مقدار ركعة من الوقت وقد بلغ أهله فإنه يصليها صلاة المقيم واضح فهمت ماذا يعني إذا بقي شيء من الوقت وأدرك الصلاة يصليها صلاة المساك وإذا فات وقتها يصليها صلاة المقيم يعني إذا أدرك مثلا العصف في وقتي يصليها صلاة المقيم وإذا فاته الوقت ودخل البلد يصليها صلاة المسافر لان عندنا في المالكية الاداء على نحو القضاء القضاء على نحو الاداء فالسفرية تقضى سفرية والحضرية تقضى حضرية يعني الصلاة الفوتة انت في السفر تصليها ايه ركعتين ولو كنت في البلد وكذلك الصلاة التي ادركتها مسافر وقد فاتتك اصلا مثلا انت سافرت صافرت. لكن ادركت جزء من وقت الصلاة في دار الاقامة لما تخرج ما تصليها الصلاة مسافر تصليها اربع لان كنت مقيما في وقتها فاذا عديت وانت مسافر تؤديها الصلاة ايش؟ صلاة مقيم اربع ركعة والعكس اذا كنت في السفر وادركت شيئا من وقتها وانت في ايش في الحضر تصلي صلاة ايش مقيم وهكذا يعني القاعدة في هذا الباب ان السفرية تقضى سفرية والحضرية تقضى حضر هذا كلام الامام مالك رهب والامام احمد يقول السفرية تقضى في الحضر ها حضرية السفرية في الحضر تقضى حضرية والحضرية من وهو لا تقضى حضرية لكن مذهب مالك السفرية تقضى السفرية ولو في الحضر والحضرية تقضى حضرية ولو في السفر والسفرية تقضى سفرية ولو في الحضر مفهوم هذا ألا هل البلغت جماعه احمد ها ها هذا مثال لامام احمد يعني امام احمد اذا انت في الحضر وفاتتك صلاه العصر كنت دارت جماعه مع العصر قلت لما نصل البلد نصلي الظهر والعصر مع عند الامام احمد تصل الظهر الظهر فاتتك في السفر لما انتجي هنا تصليها شنو؟ اربع والعصر ايش اربع وعند الامام مالك الدور تصليها ايه ركعتين والعصر كم كده واضح الراجع الاحتياط الراجع عن تحتار ما هو الاحتياط مذهب مالك ومذهب احمد مذهب احمد لان الاتمامة أولى من إيش من النقص لأنه لو صليت في, في السفر صليها ركعة لكن ما دام أخرت إلى الحضر تصليها الحضر طبعا المذهب الدرسناه هو مذهب مالك تسعة سنين نقرأ في مذهب مالك وعرفينه زي الفاتح لكن نحن نرجح بحسب الدليل مناط نرجح الشافعية مرات الحنابلة ومرات المالكية لا نتعصب لقوم مالك رحمه مع أنه إمامنا وأكثر فروع درسناه هي فروع مذهب الإمام مالك درسنا العشماوي والأخضري وابن عاشر والرسالة والعزية وخليل قراء الله الأسئلة بعدين نكمل طيب اقرأ قال مالك مهال الحمد والذي أدركت عليه الناس وأهل علم ببلدنا الإمام مالك إذا قال أدركت الناس عليه أو أدركت أهل العلم ببلدنا عليه يعني يعني بذلك إجماع أهل المدينة أو يقصد عمل أهل المدينة والإمام مالك دائما عمل أهل المدينة عنده مقدم على حديث الاحاد لانه احاديث الاحاد تفيد عنده الظن وعمل اهل المدينة يفيد القطع والقطع مقدم على الظن اقرأ وقال معكم الشفق الفموة النتي للمغربي فاذا لابد الفموة فقد وجبت طنافة اجهاء وقرقت من رمض المغربي الإمام مالك عنده المغرب أن تغرب الشمس ويغيب غرسها خلف الأفق الأفق عند مالك هو منتهى إليه بصرك يعني له في جبل هنا والشمس جات بورا ليه خلاص عند الإمام مالك ديش الغروب الشرعي ما تكلف عند مالك أن تذهب إلى الجبل وتطلع فيه تشوفها غابت صحيح أم لا غابت فيمتم يا أخوان مذهب مالك مالك يرى كل شيء انتهى إليه بصرك فهو الأفق فإذا غابت الشمس خلفه فقد غربت أفطر الصائم ووجبت صلاة الماء الكلام ده وجيه أم لا وجيه وجيهة لانه لو كلفنا واحد قلنا له يأكد يشوفه لنا ورا الجبل قاعدة ولا نزلت بورا لما نصل الجبل تكون هي ذات العشق الش لان كده ما في داعي لكن بعض الناس قد يستقل هذا ويقول خلاص الافق عند العمارة دي يكون الناس ورا العمارة شايفين الشمش هو طوال يقول فقد افطر الصائب يقول لك ما قالوا لينا ورا الشخص اي شخص بعيد بيقات بوراه نشرب طوال يقول لك العمارة دي غابت وراه ولا العمارة دي لا لا لا ما انتهى اليه بصرك هل ينتهي بصرك الى هذه العمارة العمارة دي لو زحيناها كده بصرك بيمشي قدامه بيمشي ولا بيمشي. العلماء قالوا من انتهى اليه البصر <تصفيق> فهم قيدوها تقييد قوي منتهى اليه بصرك لا ما حال بينك وبين انتهاء البصر الحال بينك وبينه ده ما عندكش غله مع يعني لو العريض ظل عريض وقف بينك وبين الشمس معناه الشمس غابت تقول يا اخي لان بيجت ورا الشخص ده مايس ولو عنده حيطه طويله يقول ورا الشخص خلاص غربت الشهر لا من انتهى اليه بصرك طيب كلام العلمة دائما فيه طعن طيب قلنا اشنو ده الغروب الامام مالي قال الحمرة هي الشفق فاذا غاب الشفق وجبت العشاء الشفق الحمرة التي تقوم معترضة في جهة المغرب ثم تذهب يمينا ويسار بهزاد مجرد ما تزول هذه الحمرة ويبقى سواد فقد وجبت العشاء هذه العلامات الشرعية كثير من الناس لا ينتبه لها اليوم نقول لك المعيد جاء ولا جاء من خبر شفق لكن الآن في المدينة الناس معذورين لأنهم لا يجدون الشفق نسبة للأضواء الكثيرة والكهرباء ما يتبين الحمرة يقول لك الحمار وينه فعلا في الكهارب وفي أشياء حتى النجوم أحيانا لا ترى لكن الناس في الخلاء ممكن يعتمد هذه العالمات أهام قلنا امرئ من مالك رحمه الله اعتمد على اثر <تصفيق> وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أغمي عليه والإغماء إيش نسميه بالعامية ها ها أمراض غمران أغمي عليه يعني غم... غمر أو داخ بحيث فقد ليه الوعي ابن عمر لما أفاق, من ع... يعني أفاق بعد أن ذهب عقله بالإغماء لم يقضي تلك الصلاة التي فاتته وهو مغمن عليه اعتمد الإمام مالك على هذا الأثر مدى دليل على أن الإمام مالك كان يأخذ بأقوال الصحابة ما لم يعارضها نص مرفوع أو يعارضها نقل عن اهل المدينة اجتمعوا عليه او اجتمع عليه اكثرهم كان ما بيقضي الصلاة امام مالك يرى ان من فاتته الصلاة وهو مغمن عليه وافاق بعد الوقت انه لا قضى عليه لانه لم يكن مخاطبا بها لان ساعة ساعة هذه يعني الوقت الذي قدر شرعا لهذه الصلاة هو كان فاقدا لعقله والعقل شرط التكليف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. والمراد بالخطاب المراد برفع القلم يعني قلم الخطاب فإن قال قائل هو ليس مجنون الحديث ورد فيه الجنون نقول قاس الإغماء على الجنون والجامع بين الجنون والإغماء هو ذهاب العقل إذن الإمام مالك مستند في هذا الى إلى نصر اقرا باب النوم يعني الصراحه قال عن تريد السيد ان مرى الله عليه وسلم حينما قال للصيبه اصرا حدا الى من اخر الليل عبسا وقال له بلال احنا عليه وسلم واصابه وفلأ بلال ما اذكر له ثم اسناد إلى رشاده وهو مقادل خير فعرفت عيناء ابن سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الرب حتى ضرروا من الشمس ففجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي فقال رضو الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعتوا واشيئهم واقتادوا شيئا ثم أمر رضو الله صلى الله عليه وسلم قلالا فأقاموا الصلاة فصلوا ليه رضو الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تنيه انقضوا الصلاة من نسي الصلاة ويصلها التقالى فإن الله تبارق وتعالى يقول بكتاب اقعل الصلاة لكي نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب النوم عن الصلاة يعني هذا الباب عقده لبيان حكم من نام عن الصلاة هل يأثم وهل يقضي هذه الصلاة إذا انتبه كل هذا سيذكره من خلال هذا الحديث أو يتبين حكمه من خلال هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك تحت هذه الترجمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوات فرجع وعرس بالليل وعرس يعني نزل في آخر الليل والنزول عن الدواب لعجل الراحة في آخر الليل يسمى تعريس عرس يعني نزل في آخر الليل وهذا من كمال رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم إذ أنه لما رأى التعب باديا على أصحابه فكلت رواحلهم وأصابهم من التعب والمشقة فإنه نزل بهم في وادي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام ثم قال لبلال يا بلال اكلع لنا الفجر أنت الحرس اليوم لا تدعو الصلاة فوتوا علينا وكلكم يعلم أن الليل في آخره لا سيما في أيام الصيف يكون باردا لذيذا لا سيما إذا كانوا إذا كان القوم على تعب فإنهم ينامون نوما ضريا لذيذا فجعلوا بلال يراقب الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال اكلأ لنا الفجر اكلأ يعني احفظ كلأ الشيء اذا حفظه وقام عليه فجعل بلال حتى لا يأخذه النوم أسند ظهره إلى راحلته وقابل الفجر يعني جهة شروق الشمس ليتذكر أنه مراقب للفجر وأخذ كمال الأهبة ليرقب لهم الفجر فقلبته عيناه فنام رضي الله عنه حتى إنه كان ممثكا بذقنه ينظر إلى الفجر ففترت يده وأرخى ذقنه أرخى ذقنه إلى صدر وغلبته عيناه فما استيقظ أحد من الركب لا رسول الله ولا أصحابه ولا بلال حتى ضربتهم الشمس بأشعاتها ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ثم لام بلال وعاتبه فقال ألم نقل لك يا بلال اكل لنا الفجر فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك أنت رسول الله وأنت حبيب الله فإذا نمت أنت وأخذ الله بنفسك فكيف لا يأخذ بنفسي وأنا أضعف وأنه بسهل سلم كان يقول تنام عيناي ولا ينام قلب فإذا كنت أنت رسول الله الذي يأتيك الوحي غالبك النوم وما استطعت أن تقوم في الوقت فلألا أقوم أنا من باب أولى وأحرم قال العلماء وهذا من حسن عقله وحسن اعتزاره بعض الناس قد يعتذر لكن يكون العذر أقبح من الذنب صح ولا لا يكون عذر غير مقبول لكن انظر إلى بلال كيف اعتذر لأن نفسه سلم حتى تبسم رسول الله من حسن اعتزار يقول له انت محفوف بالعناية الالهية وبالواحي ويأتيك جبريل ومع ذلك نمت وغلبتك عينا فأنا من بابي أول ليس عليه حرج فيما يظهرت وهذا من حسن أدبه مع رسول الله وحسن ومن ويدل على عقله أيضا لأن العاقل هو الذي يحسن الاعتذار لكن ما ليس له عقل عذره يكون اقبح من ذنبه هذه القصة فيها فوائد عظيمة اولا يأخذ منها جواز الاذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال في بعض الروايات أن يؤذن فأذن بلاه فيأخذ من ذلك جواز الأذان للفائتة وأن الأذان لا يختص بالحاضرة فقط بل الفائتة يؤذن له يعني لو جوجه معا من سفر إلى المسجد ودخلوا بعد قريب صلاة العصر فأذن منهم بعض الناس أذانا يقتصوا بهم لا أذانا بالميكرافون فقد أصابوا السن لأن هذه فائتة وأذنوا له ويأخذ منه وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى بهم صلاة الجماعة مع ما أصابهم من إيش من التأخير ما قال كل واحد يرجيه إذا يجمع صلي بل هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجب منه وجوب الأذان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن وهذا يدل على الوجوب لأن الأمر يدل على الوجوب إلا لدليل ويستفاد من هذه القصة أن النائم لا حرج عليه في نومه لأنه مغلوب ماذا قال بلال قال فغلبته عينا فنسب النوم إلى... إلى من إلى العين قال أغلبته يا رسول الله قال فغلبته عينا يعني بلال وهذا فيه دليل على أن الإنسان إنما يعني تأتي إليه المؤاخذة في آمر يقدر عليه أما ما لا يقدر عليه والشيء الذي غلب عليه فإنه لا يلام عليه وفيه بيان أن النوم أن النوم ليس فيه حرج فمن تكلم في نومه بشيء او فرط في ترك واجب بسبب النوم او قال قولا وهو نائم فان ذلك لا يؤاخذ به حتى لو طلق امرأته وهو نائم نائم قال هي طالق امرأتي طالق فان هذا الطلاق لا يقع باجمع الامة لان الناعم فعله وقوله لا ينسب إليه لا ينسب إليه ويأخذ من هذه القصة أن المسلم ينبغي أن يتباعد عن مواطن الشياطين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان فاقتادوا رواح لكم فاقتادوا رواح ولم يصلوا في ذلك الواد فيأخذ من ذلك أن المسلم يتجنب ماء والشياطين فلا يذكر الله والصلاة من الذكر في موضع تعوي إليه الشياطين لقوله هذا واض حضرنا فيه الشيطان وفي هذا الحديث أن من نسي الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يصليها بمجرد أن يذكرها وأن من نام عنها حتى خرج وقتها يصليها بمجرد الانتباه فالنائم والناس معذوران بالتأخير لكن لو وجدنا إنسان نائم وهناك إنسان مستيقظ فتركه وصلى وقال مادم أنه معذور خليه ويأخذ راحت الرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكره يقول لك أكيد نايم هذاك نايم أو هذا ناسي فتركهما على النسيان والنوم ترك هذا على النوم وترك هذا عليه النسيان نقول معذوران بنص هذا الحديث لكن الإثم على من رآهما فالواجب عليه أن ينبهما ينبه النائم ويش ويذكر الناس فإن تركهما كان عاصيا مذنبا قال عليه الصلاة والسلام من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقال هو معذور لكن انت ما معذور افهموا هذا يا اخوان كثير من الناس هو معذور لكن انت لست معذور فلابد من ايش من التنبيه بعض الناس اذا نبهتوا قلت له اخي الصلاة وبقي من الاقامة خمس دقائق وربما تفوت عليك الصلاة ويخرج الوقت يقول لك وريتني اي افضل انا مفتح خلاص اديت ما عليه اديت ما عليه ولا ينبقي ان تتشاجر معه حتى يفضي ذلك الى خصومة وربما الى مضاربة ليس عليك هداه انت بين وضح ونبه وانصح والهداة بيد الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد البيان وبعد التنبيه وبعد النصيحة تتركه لأنه الهداية بيد الله قال تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى صالح عليه السلام أتى إلى ثمود ونصحهم وبلغهم ومع ذلك قال الله في شانهم أما ثمود فهديناهم بلغوهم الرسل فاستحبوا العمى على الهدى ليس عليك من أمرهم شيء طيب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من طيب هل تكون صلاة نائم بعد خروج الوقت قضاء او اداء قال بعض العلماء قضاء وهو المذهب الجمهور الجمهور قالوا لان القضاء هو اداء العبادة خارج الوقت وهذا عبد العبادة خارج بعض العلماء قالوا لا اداء اداء وإن كان قد أدى خارج الوقت فهذا الوقت الذي أدى خارجه ليس هو الوقت المخاطب به النائم والناس النائم والناس لهما وقت خاص وقت شنو الانتباه من النوم والذكر بعد النسية سبحان الله قال من نام ولم يجد أحد يوقظه وخرج الوقت فصلى بعد خروج الوقت فصلاة هذه كالتي صلى في وقتها وكذلك من نسي ولم يجد من يذكره فصلى خارج الوقت فكأنما صلىها في الوقت فتسمى أداء هل هناك دليل على هذا القول نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي رواة فذلك وقته إذن بهذا يتبين أن من نام عن صلاة أو نسيها فصلى بعد قروج وقتها أن صلاته أداء وليست قضاء والجمهور قالوا قضى طيب يستفاد من هذا الحديث فائدة مهمة جدا. وهي أنه لا ينبغي للإنسان إذا غلب على ظنه أنه يستقرق في النوم بأن يكون هذا معلوم من عادته أو نام متعبا أو نام وقد أكل بعض العقاقير الطبية التي تجعله يستقرق في النوم فلابد أن يجعل شخصا ينبهه على الوقت وأنه إذا نام من غير أن يجعل رقيبا على الوقت يوقظه أنه ينام مفرطا من أين نأخذه من القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إقلالنا نحن نايمين تعبانين والدنيا آخر ليل والوقت طري وبارد والنوم يكون لذيذ في آخر الليل خلي بالك ونبهنا واحد عمل منبه والمنبه دق حتى توقف والرجل ما انتبه من النوم هل عليه إثم ليس عليه كما وقع لبلال أن الرسول جعله مراقبا للفجر ونعم والجهاز تعطل وما دق أو دق وما حسبه واحد قال ليه أنا اشتريت يمكن قريب تسعة منبهات اجيب واحد صوت عالي ما في نتيجة اجيب واحد تال منبه تاني تالت رابع خامس تسع وما ايقظني فاتصل بي قلت له تعجر شخص تعجر شخص يوقذك للنوم وقال لي مرات بنهره وانا ما صاحي زي الناس بده نهره قال لي يفوت زي جهاز الزون مرات بدون ما يشعر يديه وقرصه يواصل فقال لي في اشكال بعد ده وتو في اشكال يشتغل قال لي رايت الا دي وتصريح اني رشاني بالمويه قال لي كده ممكن افهمه وده الشخص العامل معايا وقلت له تورني وديني رشة بالموة بعد ذلك بكون ايه واعي لكن إن جاني وأنا في النوم فوت واضح طيب هذه القصة فرغنا من التعليق طيب في فائدة في هذه القصة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه قوله حجة بنفسه استدل بآية من القرآن انظر إلى النبي عليه الصلاة لو قال من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكرها ولم يستدل بالآية كان قوله حجة لأن الله قال تع... لأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن من حسن تعليمه أنه بعد أن ذكر الحكم قال قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكر. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله بمفردي حج يستدل بالقرآن فالداعي والعالم لا يلقي الحكم هكذا ساذجا من غير أن يستدل له فإن القرآن والسنة لهما من السلطان على القلوب ما ليس في قول أحد صح ولا لا فقلتهم يا جماعة كذا وكذا كذا كذا وكذا كذا لا يجد في قلوبهم تلك المنزلة لو قلت هذا الحكم كذا وكذا لأن الله عز وجل قال كذا وكذا الكلام كلام بيقع شنو لأن الناس يعظمون ايش القرآن يعظمون السنة فإذا كان هذا الرسول الذي قوله بمفرده حجة استدل بدليل من القرآن وقرن الحكم بالدليل فمن لم يكن قوله حجة واجب عليه يستدل من باب اولى واحرم وبعض الناس اليوم لو قلت له يا شيخنا الدليل يا جماعة لابد تحترم العلماء والعالم اذا قال لكم كلام ما تقول له الدليل شنو بيعتبر دانو من ايه من الانتقاص من الانتقاص أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءت مرة قالت له انا جدة الميت هل ليس لي شيء عندي ميراس قال لا علم لك في كتاب الله شيء أبو بكر الصديق أعلم الأمة وأعظمهم إيمانا وعلما وعملا أبو بكر الصديق زول فايت في العلم ولا في الدين والإيمان في الأمة كلها قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحك ومع ذلك سألت المرأة عن ميراتها فقال لا أعلم لك في كتاب الله يشير وليس من شرط العالم أن يكون محيطا بالأحكام ف سمع المغيرة جواب ابي بكر رضي الله عنه قال يا ابي بكر كيف تقول هذا وقد ورثها النبي السدس ان كان الام ما في الحبوب تارس السدس فقال ابو بكر او قضى رسول الله بهذا النبي حكم بكذا قال نعم كان قال أنا على ما قضى به رسول الله مدام الرسول قال كده متأكد الآن لو قلت له النبي قال كده يقول لك فياته كتاب في الموطة الطبعة البيروتية ولا الطبعة المصري الطبعة البيروتية الصفرة ولا البيضة الصفرة لكن أنا قلت كلامك خلاف الكلام ترجع ترجع فابو بكر رجع الى قول المغيرة وعمر رجع الى قول ابي موسى في حديث الاستئذان <تصفيق> كان المقصود وجه الله وإقامة الحق الله يجزي ذي غيروا لها النغمات نعم لعل انك تسوي هذا ونتقل الفرصة لما قد من أسئل <تصفيق> نعم ايه نعم اولا نشهد الله اننا نحبكم جميعا والسبب في محبتكم انكم تشهدون ان لا اله الى الله وان محمدا رسول الله وهذه أعظم رابطة بين المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومن مقتضى محبتنا لكم أن نقوم بنصحكم لأن الدين قائم على النصيحة الرسول قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة <تصفيق> و الحسن البصري يقول العاقل من اتعظى بغيره العاقل من اتعظى بغيره فإذا نزل المصاب على غيره كان ذلك المصاب الذي أصاب غيره عظة له عظة له فيعتبر به ويستند إليه لا شك أن أمتنا تمر في هذه الأيام بأيام حرجات وفيها من الفتن المدلهمات والمصائب الجسام ما هو ظاهر لكل ذي عينين فوسائل العلام تنقل الدمار وقتل الأنفس و شدة البأس تجري الدماء أنهار وتقع فتن هنا وهناك والكل يريد رفع الظلم والظلم لا بد من رفعه لكن ينبغي للعاقل أن يسترشد بنصوص الشريعة الإسلامية في رفع الظلم من القواعد في الشريعة الإسلامية أنه لا يرفع ظلم وضرر بضرر أكبر من هذه قاعدة متفق عليها بين المسلمين قاطبة أردت أن ترفع ضررا لا ينبغي لك أن ترفع الضرر بضرر أكبر من وأنا أتلو عليك آيات من القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان سب الهت المشركين من الأمر الواجب لكن إذا تضمن سبنا الالهه انهم يسبون الله نحن نسب الهتهم بالب بالحق سب ومعنى سبنا لها أننا قل لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع والنافع والضار هو الله هذا هو السب قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ليه ما دام واجب يا ربنا ما تخلينا سبهم قال لأنهم يتوصلوا بسبكم لهم ولآلهتهم ولدينهم أنهم يسبون الله ولا شك أن الضرر إذا عاد بضرر أكبر منه فالعاقل لا يأتي هذا لا يرفع هذا الضرر بضرر أكبر منه وكل عاقل يسمع هذا الكلام يستجيب له أراد أرادت الشعوب العربية أن ترفع الظلم عن نفسه وهذا الظلم لا ينكره أحد ولا يماري فيه أحد لكن هذا الظلم الذي يراد أن يرفع يترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي تجنيها هذه الشعوب من زوال هذه الأنظمة ومن إزالة هذا الظلم واحد قالوله نرفع عنك ظلم بقادر خمسين لكن يحل عليك ضرر قدره ثمانين في المين. ماذا يفعل العاقل يقول خير ليلة أربعين آمن وباكل وبشرف ودكاني فاتح وبامشي باليداتي في المسا والمواصلات متوفرة والبنزين ولو غالي باشتري والبنزيمة الان نقص جنيه واحد من باب الخبر بدل تلططير ونص بقى كم اتناشر ومع معروف بكر يبقى حداشر ونص فنحن دايما يا اخوان نبقى عقلاء اولى بشركنا ما شغال مع الحكومة ولا القبلها زاد ولا القبلها زاد وارى من العافية الا اكون قد امرت على رجليني انت قال الامر والحكم دي في مصلحة الناس هسي القائمين كايسين هنزات زي ما دي يقول لك العدل ولابد من مناشدة العدل والرفاهية ونريد كذا الاستقرار صراحة, صراحة نكون صريحين ونحب في بيت وبيوت الله ف الخروج على الأئمة وقتالهم لا يترتب عليه خير واحد قال لي قامت مشاكل في بعض الأحياء قال لي أنه نمت الساعة ثلاثة صباحا قال لي من ثلاثة الصباح زين ومديك تعرفون ومديك طبعا قال لي والله عربية فاتت بشارعنا والعربية شايلة لمريض واك, واك واك واك فتحت الباب وعينت لا من غابة العربية وسألت جاري قلت له دي شنو قال لي لا مريض شايلونه من المستشفى مودي بقين يدنا على قلبنا والشعب السوداني شعب طيب شعب لا لا يحب الحرابة ولا يحب الضرر ولا يحب الفساد ربنا ابتلاك فتصبر عليه البلوى تصبر على الابتلاء والله الماب يصبر على الابتلاء يبدله الله بحال يتمنى لو كان الامر على مكان عليه والله لو كان سوريا سوريا خلينا من حاكم المستبد المجرم الذي قتل الانفس وانتهك الاعراض وهدم بس نتكلم في البلد ذات كانت ماوى للسياح وفيها من رغد العيش ما فيها الزول المشتهي الفاكهه قال والله واحد قال لي انا عليك كفارة شهرين سيام قال لي بmesan لصوم في السودان والحر قال لي ده رصوم في سوريا والشهر الشهرين بتموا عن والشهر الثالث ده قال لي بكنني هناك فاطر وقال لي بس بفطر فاكهة وبتغدى فاكهة وبتعشى فاكهة, فاكهة رخيصة فاكهة الدنيا كلها موجودة في سوريا وقعت شهر كامل اتصل بي بعد ما وصل قال لي والله الفواكه اللي كلتها في سوريا ما أكاد أكل أبدا ما بقيت في هذه الحياة الدنيا إلا القاه في الجن من رخصتها ووفرتها اليوم الشعب السوري واكفين في صف العيش عشان يلقالوا عيشتين بس مش فاكة عشتين وينتظر المنظمات الكافرة التي صلطت الاعلام المسلم اعلام يثير الفتنة هنا وهناك صلطتها على المسلمين عشان اوضاعهم كلها تبقى ايش اوضاع فيها تقاتل وسفك الدماء وانفراط الامن وذهاب الامن واحد جاي بعربية انا شفته في وسائل الاعلام ايه جدا واحد يشتقي يقول والله وزعت لنا بعض المعلبات ومدتها منتهية لكن قال اخير لينا برضو مادم ادونا منتهية المدة برضو اخير لينا من الجوع والموت تحت الصخور شعب امن اراد ان يستبدل الاوضاع باوضاع ايش؟ أحسن منها فإذا به لم يجد الوضع الذي كان فيه من المعيشة رغم فيها من الظلم ورغم فيها من التجبر ما وجد الأول دائما الشريعة الإسلامية ترشد الناس إلى الاستقرار حسن تمشي في السوق تشتري قميص لولدك تسري لك شبط لولدك داك فاتح دكانه خالف كراعه يا زوز زيد التكييف الدنيا حر اول ما تجي الفتنة من هنا وهناك ايه جماعة اجابوا بي وين اكفر الدكان لكيف وبعدين الدكان بيحرسوا ليه منه بعدين لا تلقى دكانك ولا تلقى عفشك ونهب وتعادي يقتل الانسان ولا يدري فيما قتل في واحد هناك في الصحافة حارقوا بيشنوا بعربيت دفار كامل حرق حرق وحرق من كان فيه ليه جماعة قالوا قالوا انه حكومة <تصفيق> وطيب الحكومة عندها لوم معين ما عندها لوم طيب جاك جاك كده ساكل يمكن ولعوا فيه الجهاز وفساد وضرر عشان كده ان نصحتي لكم انا ما شغال معه لطرفي عشان تاخد الكلام من القلب للقلب أنا بديك حديث الرسول عليه السلام الرسول لا حضر هذه الأوضاع ولا سمع بها عليه الصلاة والسلام لكن ينزل له وحي قال من رأى من أميره ما يكره والبنكره من الأمير والحاكم كثير من رأى من أميره ما يكره النبي قال فليصبر واحد قال ليه نصبر لمتين نصبر لمتين قلت له الرسول قال فليصبر دفع الأمر في المضارع مقرون بلا مل امر فليصبر ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام قال فليصبر لا قال اسبوعين ولا قال سنتين ولا فليصبر قلت له ما دام انت سالت يصبر ل 200 انا بديك الصبر ل قال اصبر فقال عبد الرحمن بن عوف سمعا وطاعا يا رسول الله ده ما عنده فرتكان قالوا زيد قال النبي قال انت انتهي ما عنده تاني والله الصحابة, الصحابة أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقه أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقه وربطوا الأحجار على بطونهم وعلى رأسهم رسول الله وكان يمضي عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله من طعام من نار ومع ذلك مع هذا الفقر وهذه الحاجة رفعوا راية الإسلام خفاقة وما أوقدوا النار بل كانوا يطفئون النيران الأمة الليلة متفقهت في حديث الرسول عليه من رأى من أميره ما يكره النبي قال فليصبر ولا ينزي عن يدا من طاعة ده كله نزع يد من الطاعة ي... ولا ينزعني يد من طاعة ومن نزع يد من طاعة فمات مات ميتة جاهلين هذا كلام الرسول يقول لك الثروة والسلطة ونحن نريد الثروة والسلطة ونريد أن نأكل تأكل بالمظاهرات والاعتصامات والله إن أكلت بها فسوف لا تأكل معروف اي انسان عنده طعام حصلت اي فوضى وشغب بيقفل دكان وعند الجريشات يامسكين في البنك البنك يكفل نسبة لتدهور الاوضاع ايه الامنية واحد قال لي والله انا ما بايت معي الا خمسين يا جماعة الجوطة دي كان حصلت الزول يلقى جروشه موين خمسين, خمسين قروش في البنك وقال ليه كان لقيت القروش ذاتي ربطها فيه سور والدة عشرين تلاتين مليون شنافر ألقى الوين العيش خب العيش ما ممكن يشتغل إلا مع, مع الأمن وزور الخضار يجيب الخضار 200 مع الأمن الأمن ده والله أمة تفجد الأمن لا يمكن أن تستريح ما تسمع الشعارات وعوق وعوق يا الله يا جماعة ديل والله ثاني ما بتلقاهن ذاته في ناس يقض الفتنة وتذكرتهم في جيم تكلمك النصيحة بعدين تروح فيها انت تروح فيها انت المسكين تذكرتهم معاه عنده جواز دبلوماسي ممكن يكون لاجئ في بريطانيا ويطاليا في الاحظات وين الجماعة في السجن في السجن والمات مات والضربة عربية في الشارع والتكسر دكانه راح ماله يبقى الشعب انتهى واندعك ومؤسساته انتهت وسلاح البلد انتهى واتدمرت من جديد يجوك يقول لك الديمغراطية الديمغراطية رشعهم ورشحكم الحمامة حمامة بتاع شميل وفضل فيها حمامة تاني أجرع كده نصحت إليكم الصبر وأي إنسان يتجاوز وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يشيل شيء اصبروا اصبروا, اصبروا. أصبر. سؤال طيب النبي دائما في معاملة الولاة يأمر بالصبر أسألكم بالله لما نقول لك اصبر في حاجة بتخليك لما يقول لك الصبر معناه في شنو في ظلم في مشقة في تعب وانت دائر تعالج ايش ترفع الظلم عن نفسك اذا رفعت الظلم باي شيء ترفعه ترفعه بيه المظاهرات ورفع الاسواق واللافطات وبعد ينفرط الامر ينفرط الامر واسأل الليلة تصل ببعض اجزاء المدينة ممن عاشوا ليلة امس في هذا في ذلك الجو قلت قول له نمت كيف تبا قاعد هنا النمته لا من شخرت هنا هناك. اسأل ليه كيف نام قالوا شر ليلة بتناها بالامس قالوا تاني كان استمرت علينا يومين ثلاثة ان احنا دي تمره عادي الشعب السوداني شعب شينو شعب طيب لو قلت له في ذول كفت ذول وضربوا وجرحوا ويتحكي في القصة وين الكلام ده الناس يقول لهم يتلموا علي ضربوا وين في سوق ليبي يقول لهم شلقوا عادي شلقوا عديد؟ لا حول الشعب ده لو شاف الناس تجدع في الشوارع ده ما في ذول يلموا وذاك ما قادر يزيل المزول وذاك مكتوب وذاك ايده مكتوعة وذاك راسه مكتوعة زي الشيء نشوفه في وسائل العلام الشعب ما يصبر على هذا ولا يتحمل هذا شعب طيب ياخذون لو جه وجع راس تلقى الناس مخمومين فيه دفار ماشيين وين يا يقول لك ماشيين لنا والله جنوب الحزام ان شاء الله خير يقول لك والله واحد كان راجل طيب معنا يا. وبعدين فلقوا واحد جاروا وتشكلوا مريض هاستراكت في البيت بالله يعني تقول لكم ماشين لشان نزولنا دي شعب يتحمل كوارث يتحمل مصائب فالناس يخوان يلزموا سنة الرسول النبي قال سترون بعدي اثره شايف الرسول يوريك الان سترون بعدي اثره استئثار بالاموال والجاه والمناصب وعوه فقال الرجل يا رسول الله <تصفيق> <تصفيق> قال سترون بعد أثر أمورا تنكرونا أشياء كثيرة بتنكروها زيادة البنزين قيم مضافة جمارك ضرائط قارف ايه دم غجريه قال انا جرحت مالي علي المين في مشاكل كثيرة قالوا أمورا تنكرونا قالوا له يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ إن أدركنا ذلك الصحابة بيسألوا لينا نحن لأنه نحن لأدركنا الكلام ده. ولا لا الصحابة ما حضروا كلام ذلك قالوا له الكلام القاعد تقولوا يا رسول الله ده استعسار بالأموال وأمور ننقرة إن أدركنا ذلك ماذا نفعل قال أدو الذي عليكم يعني من السمع والطاع لهم في المعروف واسألوا الله الذي لكم العلماء قالوا سبحان الله الرسول ما قال واسعلوهم كمان ادوهم حقهم واسمعوا ليهم واطيعوا ليهم وبالمقابل كان حقه يقول واسعلوهم الذي لكم ادوهم حقهم واسمعوا ليهم واطيعوا ليهم وكمان حقكم شيلوا منهم اسعلوهم لكن الرسول حول الحكاية قال واسعلوا الله شفت التحويل ادى اقوى من تحويلة الكهرب واسعلوا الله الذي. شوف لأنه مجرد ما الإنسان يسأل ربه ويفوض الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما يفعل الله بقوم من شيئا فإنه لا مرد له حسزون إذا قالت قال لك شكيتك لأله شكيتك علي الله خلشي أحد يقول له تشتكيه لأله فتلعبش ما لحكم من محكمة الله ده أوكله إلى ضعيف يجي واحد محامي مع الزول ده يطلع عكساك أخير تشكيل منه لأرض فقال واسأل الله الذي لكم واحد قال لي طيب نسأل, نسأل الله كيف يعني. اسأل الله تقول يا رب خلص لي حقي مظلمتي من هذا الحال قال سفيان لما سأله رجل من أهل العراق قال أو نسأل الله في خفية أو في علانية نحن ذاتنا عندنا فيها فهم سياسة وكث نسأل ربنا ده نسأل في الجامع يا ربنا أدينا حقنا يا ربنا عزبونا شيلنا في الجامع ولا في خفية قال في خفية فتردد الرجل, الرجل. شاف الحكاية ما حقه قال إن كان الذي تسأله يعلم سرك وعلانيتك فاسأل فاسأله في خفية إذا أنت معتقد أن ربنا في خفاء يسمع صوتك ويجيب دعوتك وينصرك ويديك حقك من من ظلمك أسأله في خفية وإن كنت تلاته لا تدري أن الله يعلم سرك وعلى نيتك فجاهر بذلك لا لقول قرب في الشاه قل ظلمني وعملني فتشنا الأحاديث يا أخوان قلبناها في كتب السنة ورجعنا إلى كلام الأئمة الأربعة وغير ما رأينا إلا الصبر على جور الأئمة وأنه هو سبب الخلاص لأن الإمام أحمد قال إما أن يأخذه الله فن يستريحون الناس منه بناه ويد الله شنو يد الله بارد يد الله بارد ربك بأسباب كونية صحوة لله حاكم تونس ما ايه فاتبا ولا في زول حجز براو الطيارة فإما أن يستريح بر أو يستراح من فاجر الإمام محمد قال يا إما أنت ذاتك أزول الكويس ما دائر المظلمة ربا يشيلك ويريحك وإما الفاجر يسترح منه يموت يهلك يزول الظلم عنه يتوب أهم ربك هو الذي يتولى الأمور على كل حال وصيتي لأم لأمة الإسلامية وناشدت بإنس هذا الكلام بالأمس وبقول الليلة وبقول بكرة وأحتسب هذا عند الله وأطلب من ذلك أطلب الأجر من الله عز وجل على ذلك أوصي الأمة بالسكون وعدم متابعة أهل الأهواء والذين يريدون أن يقعوا الفتنة ثم يكون هم الضحية أنفسهم والضع... والشعب والضحية أديكم نموزي الحجاج بن يوسف الثقفي كان حاكم ظالم كان حاكم ظالم وادركه بعض الصحابه كابن عمر وانس بن مالك وغيره وكلهم صبروا على ما وقع منهم من الجور لا من انتقل الحجاج وصار الناس في عافيه الناس قالوا لانس بن مالك قالوا له يا اخي الحاصل والمشاكل الحاصه قال يا جماعة يصبروا فإني سبيعت رسول الله عليه وسلم يقول ما من عامل إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عشان الزول ما يملك يقول لك وضع أحسن وضع الرسول قال ما من عامل إلا والذي بعده شر الشعب العراقي الليلة متمنين صدام بالقروش صدام بالفلوس عشان يجيبوه مع ما اشتهر عنه من إيش؟ من القوة والباس والانتقام من الخصم والقتل قالوا أخير لينا من الوضع أن نحن فيه حسن العراق هذيلة ما عندها قيمة إن صرحت زول بيشتغل بأمافه إن كوركت زول بيسمع على أمال. كان عملت ما في زودها حتى الإعلام فتر من العراق يقول لك هو في العراق وكذا وكذا ونا وعبو وناسف وكذا طوال يقلب لك الصفح <تصفيق> يمشي بلد تاني يعني العراق بقت إيش؟ موضة قديمة ليه لانه ما عنده ايش حاكم وما في قوة ايش وهيبة السلطة آه. الحاكم ماشي بالشارع ده التفجير يقوم في الشارع ممرزاته يمرق منه الحاكم بالسلامة يقع حين الحاكم يكون مرق بيجاي يكون قرض خمسين من المسلمين ولا مية من المسلمين ده كله فكر انهزامي وفكر مخالب للشرع مجھے جا کرنا ہے